119. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات 110. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين 111. أم يقولون افتراه 112. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الوفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنَ عند اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاعِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم 118. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب فصَدِّقْ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ تخليدنا فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا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 وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِينَ كَانُوا يُوعَدُونَ ۗ وَالَّذِينَ قَالُوا أَتَعْدَانِنِي أَنْ أُخُرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِهِ وَهُمَا يَسْتَغِيْفَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 dana li ta fikana an alhatana fatina mimma ta'induna in kuntum min alsadqin qala inma alilmu 'indallah huwa ubalighukum ma ursiltu bihi 119. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتوا به ريح فيها عذاب أليم 110. تدمر كل شيء بأمر ربها 119. لَا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين 110. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدا فما رنا ولا أبصارهم ولا أفدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق به كَمُوا بِيَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَخْلَقْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَتَهُمْ بَل ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذٰلِكَ افْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ اسْتَمَعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا ٱنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنزِلِ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 124. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين 125. قَسَمَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ